واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون, أن مستضعفون في الأرض تخافون أن يتغطبكم الناس فآواكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن وأنيركم بنصره ورزقكم من الثمرات لعلكم تشكرون فهاوته ويركم بنصره ورزقكم من الثمرات لعلكم تشكرون